وَل اللههُ الذيَ الزَّل الكتاب إ وَل اللهَّ الذيَ الزَّل الكتاب, الكتاب وَهُو ييتَو الصالحين وَهُو ييتَوَّ الصالح وََّذينتَدعونَ مِنذُه لا يَتَطعونَ نَصكُم وَلاأَم فَسَهُمْ يَنصُرون والذين تدعون من دونهم لا يستطيعون نصركم الا أنفسهم ينصرون وان تدعوهم الى الهدى لا يسمعوا وَتَرَاهم يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لا يَنْصُرُونَ وَتَرَاهم يَنْهَوْنَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يَنْصُرُونَ قُلِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ قُلِ الْعَفْوَ وَاكُفُّ فِي يغننك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله ان ما يغننك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه سميع عليم انه سميع عليم ان الذين اتقوا اذا مسهم طا الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون إن الذين اتقوا إذا مستوا طائب من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون إخْوَُ يَذُلََهُ في غَثُ مركُصون وَإذاَا لَ تَأتيهِ بِآيَةٍ قالَاوا لَ لَجتَ بَتَ وَإذَالَ تَأته آي قالوا لَلَجتَ بَيتَ قُلْإَِّ م اتَّبِعُوا مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي قُلْ إِنَّنِي آتِيتُكُم مِّن رَّبِّي بَصَائِرَ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ هَذَا بَصَائِرُ مِن ربكم وهدى رَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا واذكن ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصال ولا تكن من الغافلين واذكن ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو لغاثين ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون ان الذين عند ربك لا يستك